فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَطْقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ بَرَاهِمٍ بِمُكْرَمٍ إِذْ دَقَّلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُؤُونَ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغنام عليم فأقبلت وآته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مذيح العقيم ما تدر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينبون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل هم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لبوسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تبكرون